وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ شِقَاقًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقر فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا إن ما توعدون لصادق وإن الدين لواقع